لقحته من ناقة أوشات وقد مضى بلبنه إلى بيته ربما كان هذا غداؤه أو عشاءه. وبينما هو يمشي بإنائه إذ نفخ في الصور فيصعق فلا يشرب انفخ في الصور والناس متنوعون في أحواله لكنهم جميعا يصعقون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 أما الذين آمنوا فلا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لأن الله قد بعث ريحاً فقبضت أرواحهم الطيبة الأرواح المحبة لله التي امتلأت خشية وحباً وشوقاً إلى ربها لا يرضى الله تعالى لها أن تفزع لا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 يُسحَقُونَ كَمَا يَشَاءُ رَبُّنَا هو الذي يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك عز جأه تقدست ثناء وعزت أسماؤك ولا إله غيرك سبحانك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لك أنت يا رب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 وينزل عيسى عليه السلام ثم يسوقهم الله تعالى إلى أرض المحشر فيصعقون يصعقون كله والله لا يبقى ملك مقر ولا نبي مرسل ولا جن عظيم ولا إبليس الكل يصعقون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 يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد إنه الإله العظيم قد أفنى الله تعالى كل عباده أين مراكبهم وبيوتهم كل من عليها فان نفخ في الصور النفخة الأولى وبقيت النفخة الثانية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 رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضدات أقوام ماتوا فنيت قبورهم وصارت طينا ربما يعبث به البعض ذكر أن ملكا من الملوك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 وها أنا قد ميت وفنيت واختلطت عظامي بالطين فصنع مني هذا الكوس فلا تشرب الخمر فإنك ميت مثلي هذا مما يذكر من الأخبار صح أو لم يصح لكن فيه عبرة ينفخ في الصور النفخة الأولى ومن الناس من لا يعلم بها لأنها مُختصة بالأحياء من الناس من هم في قبورهم قد ماتوا منذ مئات الآلاف من السنين ومنهم مؤمنون صالحون قد قبض الله تعالى أرواحاً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 النفخة الثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله النفخة الأولى ثم نفخ فيه أخرى النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف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 يعيدهم كما شاء سبحانه على صورهم الأولى. يعيدهم ليخرجوا من قبورهم حفاةً عراتاً غرلاً غير مختونين. ما قطع منهم عند ولادتهم للختان يعاد إلى أجساده لأن الله قال.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 إنه الفناء والدمار الذي يلحق بالكوم والله ما هي بالأرض التي نعرف ولا بالسماء التي نعرف لم تبق الأشجار على حالها كل شيء تغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات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 كما بدأنا أول خلق نعيد وتكون السماء كالمهل يرونها حمراء يرونها كالزيت ينظرون إلى الأرض فإذا هي قد بدلت غير الأرض التي يعرفون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار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 يا آدم أخرج بعث النار فيقول آدم يا ربي كم كم سيدخل النار من ذريتي كم فيقول الله من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار واحد إلى الجنة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيف هذا الموقف قال فعندها تشيب الولدان إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 وما هم بسكار ولكن عذاب الله شئت زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. وذلك على الله يسير بل كذبوا بالساعة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 كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال أبو رزين رضي الله تعالى عنه يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى قال صلى الله عليه وسلم أما مرت بالوادي ممحلاً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 وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر آخر إذ اختلف يوما رجل من المسلمين مع رجل يهودي في المدينة فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر لا فقال المسلم بل فضل الله محمدا على البشر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 والله ثم والله ثم والله إنه أعظم يوم يمر عليك